ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاهدون قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين فَغُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا اللهَّ عَلمُ بِمَكُ تُم تََّلُود فَذُ خُلُ أَبَ وَبَ جًَاَّ فَلَبِثَ سَمَا الثَّل مُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قالوا خيرا للذين ۖ قَالُوا حَيْرًا كانوا في هذه الدنيا حسنه ولذا هو خير ولا دار المتقين جنات عذن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين allatheen tatawaffawhum almalaa'ikatu tayeekoonu salaamun 'alaykum li min illa anta tati'u malaikatu aw yati'a amru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 تهزئون